Book 2 26 ستة وعشرون. ستة وعشرون in وعشرون في الطبيعه في الطبيعه زي دي تور دار اترى ذلك البرج أترى ذلك البرج؟ جي دي برخ دار أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ جي د دا الدورب دار أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ جي دي ريفير دار أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ سيدي دي دار؟ أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ زي دات مير دار؟ أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ دي فوغو فيندك موي يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور دي بوم فانتك موي تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجرة ديزي شتين فانتك موي تعجبني هذه الصخرة تعجبني هذه الصخرة دات بارك فانتك موي يعجبني ذلك المنتزه. يعجبني ذلك المنتزه. vind ik mooi. تعجبني تلك الحديقة. Deze bloem vind ik mooi. تعجبني هذه الزهرة. Ik vind dat mooi. Ik vind dat interessant. Ik vind dat prachtig. أنا أرى أن هذا Ik vind dat interessant. Anna هذا Anna هذا Ik vind dat prachtig. Anna هذا أنا أرى أن هذا رائعاً. أنا أرى أن هذا قبيحاً. أنا أرى أن هذا قبيحاً. أنا أجد هذا أنا أجد أن هذا مملاً ik vind het vreselijk. Anna, ara, an haza faziyan. Anna, ara, an haza faziyan.